الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نستأنف درس النحو إن شاء الله رغم أننا مزكومون ولكن لا بأس ونتبع اولا ظرف المكان أنه سبق في الدرس الماضي الحديث على تعريف الظرف من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح وقسمنا الظرف إلى قسمين وذكرنا أسماءه أنه يسمى ظرفا بدون زيادة حرف ويسمى ظرف المكان وظرف الزمان ويسمى المفعول به ويسمى الصفات ويسمى المحل وكذلك قلنا لابد أن يكون بتقديري في ثم قلنا أيضا ظرف الزمن وضرف المكان المفروض أن يجعل لكل نوعين بابا أن يجعل المصنف لكل نوعين بابا ولكنه جمعهما تسهيدا على المبتدئ ولما بينهما من التناسب ولما بينهما من الاتفاق في الأحكام الاتفاق في الأحكام وذكرنا ظرف المكان وذكرنا أمثلته وعفوا ظرف الزمان ثم ذكرنا أمكنته والزمن طبعا مقدم على المكان وقد ان قلنا بأن المصدر حدث مطلق الحدث والحدث لا بد له من زمان ومكان ولذلك إثره عقد باب ظرف الزمان وظرف المكان واليوم عندنا ماذا؟ ضف المكان طبعا كالعاده كلام المصنف رحمه الله تعالى قال باب ظف الزمن باب ظف الزمن وظرف المكان وقفنا على ظرف ماذا ظف المكان قال و المكان هو اسم المكان المنصوب ركزوا معي جيدا هو اسم المكان المنصوب بتقدير في هو اسم المكان المنصوب بتقديره فيه ولذلك العلماء يشترطون حفظ الموتون لأن المتن إذا كان محفوظا يبقى الفاموه ان شاء الله سهلا يبقى الفاموه سهلا فلذلك قال باب ضرف الزمان وضرف المكان ثم قال وضرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره فيه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه ثم ذكر أمثلته قال في نحو, نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وهكذا وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك هنا وما اشبه ذلك لابد يكون المتن في ايديكم أقل شيء من لم يكن حافظا للمتن للاسف من لم يكن حافظا للمتن فليكن متن ابن في يده واضح طيب قال المصنف رحمه الله هو اسم المكان المنصوب هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك المفروض ان يكون المتن في أيديكم قبل أن نبدأ واضح؟ ابحثوا عنه ظرف المكان يقال له ظرف المكان ويقال له اسم المكان لأن هذه أسماء ولذلك قال المصنفون ظرف المكان وهو اسمه المكان ويسمى أيضا بالمفعول فيه يسمى ظرف المكان ويسمى اسم المكان على قولين ويسمى المفعول فيه ويسمى المحل ويسمى الصفه كما سبقا ذكرنا في أول البد وأما المفعول فيه فهذه التسمية واضحة ظاهرة وين ردها بعض العلماء واعترضوا هذه التسميه على البصريين لان الزمان والمكان يقع فيهما ولذلك قيل له المفعول فيه يقع فيهما ماذا يقع فيهما يقع فيهما فعل الفاعل يقع فيهما فعل الفاعل هذا من باب التشبيه بالظرف الذي هو الإيناء الذي هو الإنى ما يجعل فيه شيء من الأشياء من الأشياء ويسمى أيضا اسم المكان المبهام ولاحظوا لماذا قيدناه هنا بالمبهام أو لماذا قيد النحات اسم المكان بالمبهام لماذا قالوا ولم يقول في اسم الزمان المبهام قالوا اسم المكان المبهم بينما في ظرف الزمن اطلقوه قالوا ظرف الزمن اسم الزمان ولم يقولوا اسم الزمان المبهم كما قالوا في ظرف المكان ظرف المكان ماذا قالوا اسم المكان المبهم اذا هذا قيد قيد ماذا قيد الابهام يعني قالوا اسم المكان المبهم المبهم بينما ظرف الزمن ماذا قالوا فيه أطلقوه لماذا هذا هو السؤال لماذا في ظرف الزمن اطلقوه وفي ظرف المكان قيدوه ها. لأن ظرف المكان لا يكون أو لا يكون إلا مبهاما من قرمتها لا يكون إلا مبهاما هذا هو الأصل لا يكون إلا مبهاما طيب إذن هذا من حيث إيش من حيث التسمية ومن حيث الحكم من حيث الحكم ما هو حكم ظرف المكان حكم ظرف المكان هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال المنصوب والمنصوب بماذا؟ باللفظ الدالي على المعنى الواقع فيه باللفظ الدالي منصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير فيه وفي لها معاني لا معاني ويشترط ان تكون فيه هذه دل على الظرفيه دل على الظرفيه فهو حكمه ان يكون منصوبا بلفظ دال على المعنى الواقع فيه بتقدير فيه الداله على الظرفيه وارفع اشكال ها في إشكال هو الاسم المنصوب بالنفذ الدالي على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة ظرف المكان فما هو مثال ظرف المكان مثال ظرف المكان أو اسم المكان ويأخذ من ماذا؟ يأخذ من تعاريفه الكثيره ولا سيما عندما يكون التعريف جامعا او الذي ذكرنا أو تقول الاسم الدال على المكان منصوبا على تقدير فيه الاسم الدال على المكان منصوبا على تقدير فيه فهذا اسم دال على ماذا على المكان دال على المكان لو داني يدل على المكان وأن يكون منصوبا وان يكون على تقدير معنى في فأمثلته تؤخذ من هذا من هذا التعريف وتؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر تعريفه ماذا قال نحو امام وخلف وقداما ووراء وفوق وتحت وعند ومع وازاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وهنا نقف كما فعلنا في ضف الزمان مع معاني هذه الاسماء اول مثال اول اسم ذكر المصنف امامه من معاني اسماء المكان ماذا هي متنوعه فامامه معناها ايش معناها قدامه جلست امام الشيخ جلست امام الشيخ فما معنى امام الشيخ اي قدام الشيخ جلست امام الاستاذ اي قدام الاستاذ واضح جلست امام البيت اي قدام البيت فاذن هذا معنى امام وكذلك من معاني اسماء المكان خلف خلفه خلفه هي ضد وعكس قدام قدام هي امام ما عكس ما عكس قدام خلف تقول جلست خلف المعلم جلست خلف الساريه جلست خلف المنبر فهي هنا ضد ماذا وعكس ماذا؟ عكس قدام وهي مرادف لماذا؟ لآب قدام مرادف لآب تقول جلست قدام الأميري وخلف الأميري كذلك وراء وراء لاحظوا جيد في هذه الأسنى هي وراء مرادف لمن؟ وراء مرادف لمن؟ لخلف وراء خلف مرادف لا وراء خلف جلست وراء الشيخ أو ورائك فهي إيش؟ مرادف لمن لخلف ومرادف لخلف كذلك فوق الفوق معناه المكان إيش؟ المكان العالي المكان المرتفع جلست فوق المنبر أنت مرتفع جلست فوق السطح هذا إيش؟ فوق بمعنى إيش؟ المكان العالي والمكان المرتفع المكان المرتفع جلست فوق الحائطي جلست فوق المنباري جلست فوق السطح جلست فوق السطح وكذلك تحت تحت تحت هي ضد وعكس ماذا؟ ها. أحسنت ضد فوق ضد فوق تقول جلست تحت المنبر جلست تحت الشجرة وضده جلست فوق المنبر وجلست فوق الشجرة هذا ضد وعكس إذا تأملتم ممكن أن تعرفوا أين يقع فيها التوافق والتخالف والتوافق وين يقع أيضا العكس والضد عند عند ضرف أيضا ضرف مكان عند المربي المكان القريب عند المكان يش القريب جلست عند الأستاذ جلست عند المعلم ماذا جلست عند المعلم قريبا منه جلست ايش قريبا من المعلم لان معنى عند المكان ايش القريب عند هي ظرف زمان اضف مكان كيف لا انا جلست عند شيخي هذا عند الشيخ في الزمن ولا في المكان في المكان وهل يمكن أن تكون عند طلوع زمان ها نعم ما هو المثال؟ رجعت عند طلوع الفجر رجعت عند غروب الشمس ما رجعت عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس أي في وقت طلوع الفجر وفي وقت غروب الفجر فهي الاصل في عند ان تكون للمكان ام للزمان الاصل تكون للمكان وانا للزمان تكون بقرينة تكون بقرينة جلست عند عند عند الصباح عند الصباح هذا ظرف زمان ولا لا ظرف مكان زمان فالقرينة هي التي تبين واضح هذا لا باس ان نقف وقفه أه وجيزه أه او مختصره عند كلمه كلمه عند عند قلنا المكان ايش القريب جلست عند الشيخ اي قريبا قريبا من الشيخ وهي ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان والسياق هو الذي يبين وتستعمل عند غالبا في من تستعمل في الزمن ولا في المكان, المكان. تستعمل غالب فين في المكان ولا في الزمن في المكان في المكان طيب ارفع صوتك تستعمل غالبا في المكان ومن غير الغالب تستعمل ايش زمان. للزمان للزمان وما هي ما حكمها هل تكون ملازمه ملازمه للنصب على الظرفيه ام لا الجواب نعم هي الاصل فيها ان تكون ملازمه للنصب على الظرفيه للنصب على الظرفية وهناك مساله مهمه جدا كثير من يقعوا فيها في في هذا الخطا عند اذا جرت بحرف ركزوا معي عند هي منصوبه على ماذا على الظرفيه المكانيه هذا الاصل وقد تكون منصوبه على الظرفيه الزمانيه الزمانيه واضح جلست عند زيد جلست في عروفاع عند ما موقع الاعراب ظرف مكان يعني منصوب على ماذا على الظرفيه المكانيه او قل مفعول فيه عند مضاف ها والشيخي مضافه افهموا جيدا دائما كل ما يوجد بعد الظرف يكون ايش مجرورا كل ما يوجد بعد الظرف يكون مجرورا وكل ما يوجد بعد الظرف فانه مجرور بدون خلف وكل ما يوجد بعد الظرف فانه مجرور بدون خلف كما قلنا سابقا على كلمه نحو وكل ما يوجد بعد نحوي فانه مجرور يا قارئ النحو فالظرف الاسم الذي يتصل بالضاف دائما يكون مجرورا على الإضافة مجرور مضافا واضح طيب لكن عند قد تجر قد تجر أو هناك يسال هل تجر عند بمن أم تجر بإلى دعنا نجعل هذا على طريقة سؤال هل تجر كلمة عند بمن أم تجر بإلا؟ ما رايكم هل تجر بمن أم تجر بإلا؟ الجواب عندما تجر عند ما تجر بحرف من الحروف لكن الصواب عند تجر بمن عند تجر بمن؟ وأما جرها بإيلا فلحن وغلط. تقول من عندي جئنا من عندي الشيخ لا تقول جئنا إلى عندي الشيخ. فمن هي التي ها عند تجر بماذا؟ تجر بمن؟ ولا تجر بإيلا؟ والناس يستعملون إلى مكان من باب أن حروف الجريه لبو بعضها علبة وهذا ليس دائما والا في بعض الأحيان تكون, تكون حروف مختلفة المعاني تكون حروف مختلفة المعاني يعني عندما تقول مثلا ترغبون عن الدرس ترغبون في الدرس من ترك المسح على الخفين رغبة عنه رغبة عنه أو رغبة فيه أترغب أن تتزوج ترغب عنها أم ترغب فيها ترغب عنها مع أنه لا يريدها ترغب فيها بالعكس يريد أن يتزوج بها من ترك المسح على الخفين رغبة عنه أي ابتعادا عنه فهو شيطان كما قال إبراهيم النخعي ومن ترك المسح على الخفين رغبة فيه لا يمكنش <تصفيق> فاذا منعنا عند تجر بماذا باله ولا ب من والراجح انها تجر بماذا ب من وليس باله اما جرها باله ماذا قال العلماء لحم لحن وهذا مستعمل كثيرا على السنه الصحافيين على السنه الصحافيين طبعا اللغة العربية تنطح على السنتين على كل لا يهمنا الذي يهم أن نعرف على أن هذه هذه الكلمة تكون في الأصل ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان وهي منصوبة على الظرفية وقد تكون مجرورة بلم ولا يجوز جرها أما جرها بإله فرجح كثير من العلماء أنه لحن أنه لحن واضح؟ طيب عندنا ايضا من أسماء المكان ماذا؟ مع. مع مع بفتح العين ويجوز ايضا تسكين و... ومع مع ومع مع فيها قليل ومع مع يعني بالفتح والتسكين سيما بالخصوص عند الشعراء في الشعر عندما ينظر ومع مع ها طيب فمع ما مقرى في اسم لمكان الاجتماع جلسنا مع مع الشيخ مع الشيخ أي مصاحبا له مصاحبا له فهي اسم مع اسم لماذا؟ لمكان الاجتماع لمكان الاجتماع و إذا جاءت معا معا هكذا معا هذه تكون مثل طرا و مثل تكون كافه و مثل جميعا هذه قالوا الراجح ان تعرض احوالا طرا و جميعا ومعا تعرب تعرض احوالا كيفما قد وقع هذا الذي رجحه النوحات وان كان هناك قول اخر لكن هذا هو الذي رجحوه طرا وكافة جميعا ومع فاذا مع مع هكذا اسم لماذا اسم لمكان الاجتماع اسم لمكان الاجتماع واضح طيب فهو اسم لماذا لمكان الاجتماع تقول جلست مع زيد جلست مع زيد وما معنى جلست مع زيد جلست ايش مصاحبا له مصاحبا له فمعنى هذا ايش اسم لمكان لاجتماع وايضا الا اذا كانت منكره ومروانه منكره ومروانه جميعا ومعا وترت وترى وكافه تعرب ايش تعرب احوال وكفة جميع ومع تعرب أحوال كيفما قد وقع واضح هذا مع اسم لماذا لمكان الاجتماع جلست مع الشيخين معناها مصاحبا للشيخ مصاحب ومن أسماء المكان إزاء ومن أسماء المكان إزاء وإزاء معناها ماذا معناها مقابل جلست إزاء الكعبة جلست إزاء الكعبة جلست إزاء الشيخ ما معنى إزاء الكعبة وإزاء الشيخ يعني مقابل الشيخ ومقابل الكعبة ومقابل الكعبة طبعا الاعراب واحد جلست إزاء جلست فعل وفاعل، إزاء مفعول فيه أو قل ظرف مكان أو قل صفة على من سمها صفات او قل محل على من سماه محلا او قل ايش ظرفا على من سماه ظرفا بدون قيد هذه اسماء كلها ولا مشحطه في في الاصطلاح وفي الاسماء واضح طيب لكن اذا اردنا ان نفصله نقول اسم مكان او ظرف مكان او ظرف مكان ازاء الشيخ ازاء ماذا ازاء مضاف والشيخي مضاف اليه مضاف اليه له حاله واحده كما سبق قلنا ما هي الجر والثاني يجر والعامل في المضاف ما هو مذاهل. ها وجر بالمضاف ما اليه اضيف في مذهبي سبويه ومذهب الزجاج حرف خفض والاخفش الاضافه الذي ارتضى هذا هو القبر الراجح ان المضاف هو الذي عامل الجرف المضاف إليه وهناك من قال الإضافة هناك من قال الحرف المنوي هو الذي عمل فيه الجر والويمين أو في إيذان يصرح ولا واللمخذى إذن فبعد الظروف دائما اسم الذي يكون متصلا بها أي بالظروف يكون مجرورا واستحضر البيت الذي ذكرت لكم وكل ما يوجد بعد الظرف فإنه مجرور بدون خلف فانه من جنون كذلك عندنا حذاء حذاء بالذال مع المد ذا المعجبه طبعا بالذال المعجبه مع المد ذا المعجبه ممدوده حذاء وحذاء بمعنى ايش بمعنى قريب جلست حذاء زيد او حذاء الشيخي او حذاء الكعباتي ما معنى حذاء قريبا جلست قريبا منه جلست حذاء الشيخ أي قريبا من الشيخ جلست حذاء حجر الأسود أي قريبا منه جلست حذاء المقام أي قريبا منه فهكذا حذاء بالذال المعجمة مع المد وحذاء معناها ايش قريب. قريب وكذلك عندنا تلقاء من اسماء المكان تلقاء وتلقاء بمعنى إيش بمعنى إزاء بمعنى إزاء يعني مع المقامل تقول مثلا جلست تلقاء الكعبة في. ما معنى تلقاء الكعبة إزاء الكعبة في. إزاء الكعبة فهذا ماذا؟ هذا فيهم توافق توافق ماذا بقي لنا بقي لنا هنا هنا وراء قلنا والشيخ قلنا بقي لنا هنا هنا بضم الهاء بضم الهاء وتخفيف الد وركزوا معنا لماذا قلنا هنا بضم الهاء وتخفيف الد لماذا ها لماذا قلنا هنا بضم الهاء لم نقل هن او هن قلنا هنا بضم الهاء ما قلناش هنا بضم الهاء وفتح فتح النور لان هنا اشاره لمن البعيد للمكان البعيد ولا المكان القريب قريب قريب. القريب واذا اردت البعد ما لا تضيف اليه هنالك ها وهنا نقول جلست هنا جلست هنا ها جلست هنا في المكان القريب في المكان القريب يعني جلست هنا اين كنت جلست هنا اين كنت بحثنا بحثنا عليك يقول جلست هنا يعني قريب منكم لم اكن بعيدا جلست هنا واضح فالمقصود به هنا بضم الهاء وفتحه النون المخففه معنى المكان ايش المكان القريب ولذلك ماذا قال في اسم الاشاره وبه هنا او او ها هنا اشير الى ذي المكان وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان أي المكان داني القريب وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان أشر أنت أيها الطالب بهنا أو ها هنا إلى المكان القريب إذا اردت أن تشير لابد أن تشير بماذا المكان القريب بهنا أو ها هنا إذا اردت أن تزيد الكاف واللام فيكون لي مكان البعيد المكان البعيد كذلك هنا هنا قلنا المن ظرف ظرف ظرف ظرف ها مكان لان المكان القريب وعندنا ايضا سما سما بفتح المثلثه يقول اما الميم المشدده هذا باتفاق لا يقع فيها اشكال إنما الاشكال فيه ثم وثم ثم بالضم طبعا تكون حرف عطف كما سبق لنا في حروف العطف وأما ثم ثم لاخر ثم اسم يش اسم إشارة ثم اسم إشارة المكان القريب والبعيد ها اسم إشارة البعيد المكان البعيد تشير إلى المكان البعيد موجود ثم وهذه اللغه مستعمله, مستعملة حتى عند المغاربه ثم يعني ايش المكان البعيد ولهذا المعنى اشار ابن مالك ايضا ماذا قال ما في البعد او بثم فوه او هن او هن ايضا يعني بثم في البعد تشير بثم يعني موجود ثم يعني ايه في المكان البعيد هذه اسماء ظرف المكان التي ذكرها المصنف رحمه الله ولكن هذه أسماء يحتاج الطالب الى ان يعرف معانيها ويعرف الاعراب واحد الإعراب واحد منصوب على الظافيه والاسم المتصل به يكون مجرور المضاف يكون مضافا إليه إنما الإشكال في قوله بعد هذه الأسماء ماذا قال وما اشبه ذلك هذا الذي ينبغي أن تفهمه جيدا وما اشبه ذلك ها لذلك قلت لكم ضروري أن يكون المترو في أيديكم وما أشبه ذلك أو لأن لا للأسف أنتم أصحاب الوجبات السريعة لا تحفظوا وما, ها وما أشبه ذلك ايش ماذا يقصد بقولي وما أشبه ذلك ما ذكر أسماء المكان ثم قال وما أشبه ذلك يعني وما أشبه ذلك العشرة البعيد العشرة البعيد لان لم تذكر هنا لو ذكرت هنا لا اشار اليها بماذا باسم القريب وليس باسم البعيد ولان ذلك للبعيد ويا ربنا عز وجل يقول الف لام ذلك ذلك الكتاب بعض العلماء قالوا الاشاره لا يشار الا الى مذكور واين الاشاره هنا الف أين من اين القران مذكورنا الف من ذلك فهناك من جعل اللام للتعظيم الإفلاميم هذا الكتاب المعظم وهناك من قال بأنه نزل من زلة المحسوس والمشار إليه الإفلاميم هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب العظيم أو هذا الكتاب الذي فيه كذا وكذا وكذا ومن صفته هدى إلى اخره للمنتقين واضح فإذا هنا قوله وما أشبه ذلك يعني أشبه ذلك ماذا من اسماء المكان المبامه وما اشبه ذلك من ماذا من اسماء المكان المبامه ما هي اسماء المكان المبامه التي لم يذكرها المصنف تعدادا وانما ذكرها اجمالا او ذكرها تضمينا في قوله وما اشبه ذلك فلم يقل وهنا ويمين وشمال وان هذه ايش هذه ايران من ظروف المكان لكنه ذكرها لم يذكرها لم يذكرها تعدادا ولكنه ذكرها في قوله وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك الاشاره على من على من تعود تعود على اشياء افهموا لي الان شيء واحد ما هو ها ما هو الذي ذكرت لكم الان اسماء المكان ها المبينة. سجلت هذا اسماء المكان المباشر مثال ذلك من يعطينا مثال يمين شمال يمين شمال ها يمين ليس الجارحة يمينك شمالك ناتس الجوارح إن ناتس ليش ال الجهة يمين وشمال فهذا من الأسماء ليش المبادرة أسماء المكان ليش المبادرة طيب قبل أن نعرف المباد أعطيني ضابط ضابط المباد <تصفيق> من يعطينا ضابط لي ما هو ضابط المباد الأسماء المكان ما هو ضابط ها من اسماء المكان سجل معي ما هو ضابط المبهم في من اسماء المكان نعرف الضابط اولا ثم نستحضر يمين وشمال ما هو المبهم من اسماء المكان اسماء المكان مبهم من اسماء المكان ما ليست له صوره ولا حدود محصوره ما ليست له صوره ولا حدود محصوره بعضهم يزيد ما ليست له صورة تنطرة ولا حدود محصورة ما ليست له أه؟ ما ليست له صورة ولا حدود محصورة مثال ذلك كاليمين اليمين اسمه ماذا اسم ماذا اسم مكان مبهم ولا غير مبهم مبهم ماذا يراد به اسم المكان عن يمين اسم المكان قلنا مبهن ماذا يراد به جهة أحسن الجهة اليمنى يراد بها الجهة اليمنى تحول الجهة اليمنى أين هي مبهنة الجهة اليمنى مبهنة ولا لمعروفها مبهنة واضح فإذا ما له ما لس له صورة ها؟ محصورة ولا جهة محدودة ولا جهة محصورة هناك من يقول مارست له صورة طورة ولا حدود محصورة على كل الآن سجلوا ما ذكرت لكم فهذا مبهام لأن يراد بها اسم مكان مبهام يراد به ماذا يراد به يراد به الجهه الجيهة, الجيهة اليمنى الجيهة اليمنى لأن المبهام ضده ماذا المختص ها. ضده المختص المختص بالمكان ما هو المختص بالمكان ما هو المختص بالمكان هذا سؤال ما هو المختص من المكان إذا عرفنا ضابط المبادئ فما هو ها ضابط المختص بالمكان قل عكس أحسن ما له صوره وحدود محصورة ما له صوره وحدود محصوره او قل ما له صوره ترى وحدود محصوره جميل هكذا جيد يعني ماذا ذكرنا ضابط اسم المكان المبهم وضابط اسم المكان المختص عكسه هو ما له ها صوره تراء وحدود محصوره مثال ذلك ويعطيني مثال ها طيب عاصم انت قصدك يعني في التعريف ما هو المثال المثال لو صوره محصوره صوره محدوده وحدود محصوره صوره ترى حدود محصوره ها اسم المكان اسم المكان. نتكلم على اسم المكان المختص اسم المكان ركز معي وشغل دماغك اسم المكان المختص ما له صورة وحدود محصورة ما هي؟ اسم المكان له صورة وحدود محصورة ها اسم المكان وهل بعد هذا البيان من بيان ما له صورة وحدود محصورة الصوره نراها وحدود المكان محصور ماذا قل ها المسجد جيد المسجد حتى هذا صحيح المسجد زي قرى اخر مكتب. المكتب جيد الدار جيد ها المدرسه جيد انا اقول لكم هكذا ما له صوره وحدود محصوره المسجد له صوره وحدود محصوره البيت له صوره وحدود محصوره المدرسه لها صوره وحدود محصوره والمكتب وهكذا واضح اذا إيش هو الضابط ديال ضرتش الاسم مكان المختص قولوا لي اسم مكان المختص ما ضابطه <تصفيق> <لأ> المثال للمثال امثله <تصفيق> ها <هي> الامثله <تصفيق> مسجد مكان هذه اشياء مبنيه ها اشياء مبنيه ماذا ماذا مبنى لها صوره وحدود محصوره معينه من معينه يعاينها الإنسان ويشاهدها ويرى الإنسان المبصر الذي يبصر يرى المسجد يرى البيت يرى المدرسة هاه يرى الطائرة هذا ليس مكان هاه نتكلم عن المكان نتكلم عن المكان واضح طيب اذا عرفنا ضابط المباد كما عرفنا ضر المختص اعتبري ضوابط الحمد لله, لله. وصل لكم ا عطيو الضابط ديال المبهم قبل ان نذكر الحكم للاسف له ما لست له صوره ولا حدود محصورة هو اسمنا كالمختص الصوره وحدود محصورة عطيني مثال ديال المبهم اليمين شمال, شمال. ماذا يراد باليمين جهة اليمنى ماذا يراد بالشمال اي لا، طيب المكان مختص اعطوني مثل مكان مختص المسجد الدار البيت المدرسة واضح طيب بقينا الآن الحكم ما حكم المختص من المكان ما حكم المختص من المكان يعني لأن قلنا منه المكان ومنه المبام المختص من المكان المختص من المبام كيف يكون يكون من واضح؟ طيب المختص من المكان المختص من المكان ها الأصل فيه لا ينصب على الظرف الاصل فيه لا ينصب على الظرفيه ومعلوم ان الجهات الست كلها ظروف مكان معروف هذه افهموها جهات الست امام وقدام وخلف وراء وتلقاء هذه جهات الست يعني كيف هي ظروفياش ظروف زمان ولا ظروف مكان. مكان. مكان أمام مكان آه. قدام تلقاء الى اخر هاي شئ ان اسمع ياش ظروفياش ظروف مكان، ظروف مكان. هذه الأسماء المبامة من أين استخرجناها؟ من قول المصنف، ها. وما اشبه ذلك؟ طيب لماذا يكون جواب سريعا؟ وما اشبه ذلك؟ طيب هل يشمل أيضا قول المصنف وما اشبه ذلك أسماء أخرى؟ الجواب نعم. يشمل ماذا؟ يشمل, يشمل قول المصنف وما أشمل ذلك أسماء المقادير أسماء المقادير اكتبها بسرعة يشمل أيضا أسماء المقادير أسماء المقادير تقول سرت فرصخا وبريدا وميلا سرت فرصخا وسرت بريدا وسرت ميلا ها إذن هذه إيش؟ أسماء المقادر <تصفيق> وصرت كيلا يعني الآن يطلقون عليها كيلا أو كيلو متر كما سياتي إن شاء الله لأنه إن كان البرقان يقال الكيل كيل وليس كيلو متر ها. ما هي المقادير وما أشبه أبارك تشمل الأسماء المبادر وتشمل أيضا ماذا؟ أسماء المقادير أسماء المقادير مثل ماذا؟ مثلش الفرصف والبريد والميل وقصر من سفر أربعة برود لورا عصر عشان إلحي لا يعود يقول هذا المعاشر عاصر ها النسيد وقصر من سفر أربعة برود عصرية إن شاء الله البريد كمه يعني كان كم بماذا يقدر مع المغرادة هذا ليه أمورنا لأن محله إن شاء الله إن شاء الله محله الفقه واضح اذن وما اشبه ذلك يشمل ماذا اسماء المباب ويشمل ايضا اسماء المقادير ما هو ضابط المقادير ما هي المقادير هنا في باب الظرف على السؤال ما هي المقادير هنا في باب الظرف او باب مفعول فيه ما هي المقادير هنا في باب الظرف يعني في هذا الباب الجواب المقادير هنا في هذا الباب هي مقادير المسافة هي مقادير المسافة لأن ها كيف المقادير المسافة الميل مقدار من المقادير ولكن أي مقدار هذا مقادير المسافة الفرصخ من المقادير لكن أي مقدار هو مقدار الإش المسافة البريد مقدر ولكن أيها, ايها المسافة الكيل أو الكيلو ولذلك تقول سرت ميلين أو سرت فرسخين أو سرت بريدا أو سرت فرسخا أو سرت عشرين كيلو أو سرت عشرين كيلا كيلا هذه كلها أسمان للمقادير والمقادير مربعه هنا ايش هي بسمع. ها اصل المقادير هنا نقصد بها قليل. ها قياس الم... المسافه المسافه المقادير هنا ايش المسافه المسافه استقل طيب عندنا ايضا امثله اعطوني مثال مثلا سنتومي ليللي من يعني بعد المثال انت عارف فعل وفاعل. آه. فعل وفاعل. ميليني. ضف مكان. مكان. كيف يكون؟ منصوف. منصوب. على ماذا؟ على الضفية. على الضرفية. ما وعلامة ليعيش نائب عن. ال... عني عن الفتحة عن الفتحة لأنه, إيش؟ لأنه مفعول مفعول به. نائب عن ما, ما... نون إيش هو؟ عوض عن التنوين في الإسم المفرد عوض عن التنوين في الإسم المفرد واضح؟ وهناك إعراب آخر إيش هو؟ سرت ميليني ها المفتوح ما قبلها المكسور ها ما بعدها واضح؟ طيب ما هو إعراب؟ قولنا سرت فرصة أنت سرت إيش؟ هذا سرت فعل وفاعل <تصفيق> فلصقا مفعول ياش ماذا نقرأ اليوم نظر في ياش <تصفيق> ايه فلصقا ما موقعه في الإعراب ها قول مفعول فيه ماشي مفعول به مفعول فيه انت الآن تدرس مفعول فيه ماشي كتدرس مفعول به تدرس طرف المكان وهذا من أسماء المقادر يعني المسافات فهمت اذن مفعول بهذا ولا مفعول لاجله هذا مفعول به ولا مفعول لاجله ولا مفعول معه ولا مفعول مطلق ايش هو هذا؟ مفعول ايش مفعول فيه مفعول فيه يعني ظرف مكان فرسخا سرت فرسخا كلمه سرته طيب سبق اعرابه اما فرسخا ظرف منصوب على ماذا على الظرف وعلامة نصره الفتحه الظاهره في آخره آخره اذن اسماء المكان المبهمه واسماء المقادير من اين استخرجناها نقول مصنف وما اشبه ذلك وهل يشمل ايضا قول المصنف شيئا اخر الجواب نعم ما صيغ من الفعل يشمل ايضا قوله وما اشبه ذلك ما صيغ من الفعل كيف ما صيغة من الفيان؟ ما صيغة من الفيان وما أشبه ذلك فيكون قد يعني أقل شيء نذكر هذا في المرحلة هذه والمرحله الثانية إن شاء الله يكون خير يكون خير لا تقول افتح الف ألف حلال هذا كلام خطير هذا ألف حلال يعني يفتح الله ألف حلال يشو ألف حلال هناك أحد مع الله على كلين ماذا نقول؟ وما عش بهذاك ماذا عش من؟ عش من أشياء ثلاثة الآن. استخرجوا الأولى أشياء أسماء المبامات. الثانية ذا أسماء المقادير. مقصود المقادير <تصفيق> المسافات. مثل ماذا عش مثله مثل هذا؟ هاه مثل هذا. الفرصة <تصفيق> المين والفرصة. ها سبصار جاء الآخر هو كي جرب عليكم. هاه طيب وماذا آخر؟ مصيغة من الفعل. مصيغة من الفعل. مصيرة مين. مين الفعل. يعني تقول رميت مرمى رميت مرمى علي ما صيغة من الفعل مثاله رميت مرمى علي أو رميت مرمى زيد مرمى زيد رميت مرمى علي ورميت مرمى زيد ولذلك يقول نمالك ماذا قال نمالك هذا هذا الذي أشار إليه نحو الجهات والمقادير وما سيغ من الفعل كمرمن من رما تولد نحو الجهات والمقادير وما نحو الجهات اه اسمع المبهمة. نحو الجهات والمقادير وما والمقادير وما صيغه من الفعل كمرمن من الرامى مرمن من الرامى هذه مرمن من اين الصيغه من الرامى من الرامى كمرمن من الرامى طيب ما معنى كتبتم البيت ما معنى قول ابن مالك كمرمن او ما معنى قوله قبل ذلك وما صيغه من الفعل وما صيغه من الفعل ماذا ما يقصد بقوله وما صيغا من الفعل ها يعني ظرف المكان ها يعني ظرف المكان يكون مسوغا من الفعل عاصم ظرف المكان يكون مسوغا من الفعل يكون مسوغا من الفعل واضح طيب رميت مرمى مرمى زيد رميت مرمى زيد اين هو ظرف المكان هنا رميت مرمى زيد مرمى،, مرمى. مرمى من اين الصيغه مرمى من فعل رمى من فعل ما رمى فعل مرمى. فلذلك تقول مرمن مرمى من رمى مرمى كما قال ابن مالك مرمى من رمى وهذا كاسم ونحات ظرف المكان ولكنه هل يمكن ان ياتي ظرف زمان الجواب نعم يمكن ان ياتي ظرف زمان يمكن ان يكون ظرف مكان رميت مرمى هذا مكان ولا زمن. رميت مرمى ها انت رميت مرمى مرمن ها قل بالخطا لصين الصوت رميت مرمى قد يكون بس مكان ظرف مكان رميت مرمى لم يحدد الزمن ما بك ها؟ ليش انت خايف رميت مرمى طيب رميت مرمى علي مرمى زيد هذا ضرف مكان ولا ضرف زمن ضرف رميت مرمى مرمى زيد مرمى رجح كثير من العلماء لأنه يكون هنا ضرف زمان مرما زيدين كأنه هناك تقديرا رميت مرما زيد يعني رميت يكون رميت فعل وفاعل ولكن الصحيح أنه ضرف مكان صحيح أنه يكون ضرف مكان طال المرما هذا هو يمكن أن يكون ضرف زمان يمكن أن يكون ضرف زمان والصحيح أنه هذا ضرف مكان رميت من يعرف على هذا المثال رميت انت بريطاني رميت مرمى زيدي رميت فعل وفاعل مرمى ضرف ياش مكان منصوب على ماذا على الظرفيه وعلى ما مرمى فتحه مقدر على ماذا على الالف منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر مرمى مرمى, مرمى مرمى أصل مر ما يش مرمى ما زيدين ها مر ما مضاف وزيدين مضافين مضافين ماذا تخف ها زيدين ولا يكون العامل في هذا النوع في الغالب في الأصل أو في الأصل قل الأصل أفضل الاصل في العامل في هذه الاشياء وفي هذه الانواع لا يكون الا من جنسه فهم هذا لا يكون العامل في هذه الأنواع إلا من جنسه فهم هذا مرمى رميت مرمى من جنس رمى ها جلست مجلس زيد جلست مجلس زيد قالوا لا يقال جلست مكان زيد قال المجلس يكون العامل يكون في هذا النوع من, من جنسه وان كان البارئ حتى هذا من جنسه لا تقل راميت يعني ولا تاتي بمرمى موضع زيد اذ لا بد يكون من جنسي من جنس الفعل واضح من جنسي واضح مرمى رامى من جنسه ولا لا من جنسه طيب فماذا طيب هذه فيما يتعلق بظرف ها المكان ظرف المكان كيف يكون قلنا سابقا يكون منصوبا يكون منصوبا لا نعيد ما سبق ولكن للتذكير فقط ماذا اشترطنا فيه ليكون منصوبا ماذا اشترطنا فيه تقدير يش تقدير ماذا ها تقدير في احسنت تقدير في تقول اتيت اليوم اتيت اليوم علمت اتيت ثرفه اليوم ظرف لا اليوم ظرف فيش مقلب مكان لا اليوم ظرف مكان ظرف زمان مفعول فيه اتيت اليوم قدر في قد في اتيت في اليوم افعى صوتك ما بك اتيت ايش في, في اليوم نعم اتيت في اليوم فاذا هذا الشرط موجود ولا مفقود الشرط موجود لو فقد الشرط لو فقد الشرط يعني وهو تقدير فيه تقدير فيه بان لم يكن على معنى يعني وجدنا مثالا لكنه لم يكن على معنى مثالا مثال ذلك يوم العيد انتظرت انتظرت يوم العيد. ها من يعلم لنا هذا المثال? انت انتظرت فعل وفاعل يوم? لا. طيب قلنا على معنفي طيب اعطيه في. انتظرت في يوم العيد. انتظرت يوم العيد انت تنتظر يوم العيد لا تنتظر فيه فلو, قل فلو قلت انتظرت يوم العيد وانت تقصد فيه نعم لكن تقول انتظرت يوم العيد تنتظره فهذا يكون مفعول فيه ولا مفعول به لماذا عصر لماذا ها ما بك لماذا لانه فقد الشرط شو هو الشرط تقدير معنى فيه فلا يمكن ان تقول انتظرت ها في يوم ليل يخاف الكسول يوم الامتحان يخاف الكسول مولاي يخاف يخاف فعليا فعل مضارع كذا يكون نصون او جرو مرفوعين او تنفع الرافع له تجرو التجريد من الناصبين والجازم على المذاهب الاربعه الاول راجح مضارعا اذا يجرد من ناصبين او جازمين كتسعد كما قال في رافع المضارع المجرد اربعه في في العدل حتى قال وقدم الاول فيه في ها في الخلاصه اشاره في الخلاصه حتى يقول وفي في الخلاصه له اشاره يعني يقصد قولهم ارفع مضارعا اذا يجردوا واضح واضح طيب هاتين يخاف الكسول ما موقع الكسول في الاعراب ها الكسول انت الكسول يخاف الكسول الكسول يخاف الكسول ما بيك؟ يخاف فعل مضارع الكسول ما موقع في الاعراب فاعل يخاف الكسول اصغر يا لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب طيب يخاف الكسول يوم الامتحان يوم متى يتم الاعراب يوم ايش يوم مفعول به مفعول به لا. ولا مفعول فيه مفعول فيه مفعول فيه لا يوم مفعول به, مفعول به. طيب يوم مضاف ها يوم مضاف الامتحان مضاف طيب ركزوا معي جيد في المثالين لماذا قلنا في المثال بأن مفعول به ولم نقول مفعول به قلنا منصوب على المفعوليه والا قل منصوب على الظرفيه ها هذا اسم زمان ولا لا يوم اسم زمان ولا لا اسم زمان لكن لماذا قلنا بانه مفعول به ولم نقل مفعول فيه يعني تقدير في لا لا اول اللي فقد الشرط ثم ركز المعنى انت تنتظر يا عاصم تنتظر نفس يوم العيد ولا تنتظر فيه؟ انتظرتم يوم العيد؟ هل تنتظر نفس يوم العيد؟ ام تنتظر فيه نفس يوم العيد؟ فإذا مشي معنا فيه، إذا هو مفعول فيه، الكسول يخاف ماذا؟ يخاف نفس اليوم؟ يخاف نفس يوم الامتحان؟ ولا يخاف شيئا يقع في هذا اليوم؟ يخاف نفس يوم الامتحان؟ وقبل ما يبدأ؟ حصل له ما حصل هذا اذا على كله واضح مفهوم طيب بقي هناك حتى نختم هذا الباب وانا متعب بقي هناك سؤال شنو هذا السؤال قلنا اذا كان لاسم يصح ان نقدر فيه من اساء الزمن نقدر فيه معنى فيه ماذا يكون ظرف مفعول فيه واذا لم يصح ماذا يكون ها مفعول به واذا كانت في ظاهره اذا كانت في ظاهره ماذا يكون جرذو ان يكون الظرف كيف يكون مجرور بها بماذا بفي وهل يمكن ان نقول فيه مفعول فيه ام لا نقول فيه مفعول فيه لا نقول فيه مفعول فيه لانه مجرور المفعول فيه كيف يكون منصب وهذا مجرور اذن فاذا كانت في ظاهرة فلا يمكن ان يكون ظرف زمان ولا يمكن ان يكون ظرف مكان أعطني مثال ها اتيت في المساء اتيت في الصباح المساء والصباح ها زمان ولا ما زمان لكن دخلت عليه في ضاير المساء والصباح ما موقعهما في الاعراب اسم ها ما موقعهم اتكلم ما موقعهم في الاعراب اتيت في الصباح في الصباح ها اسم مجرور وفي المساء ما موقع في الاعراب ايضا اسم مجرور. أنا أتعجب لماذا لا ترفع صوتك؟ هل تخاف؟ حتى ولو أخطأت. وش كينشي واحد خلق شي واحد كي يعلم، كي يعرف. الله أخرجكم من بطون أمياتكم لا تعلمون شيئا. يعني لا تعرفون شيئا. بالخطر نصل الصوت. ارفع صوتك. عمل الحلقة. قال عبد الله بن عبس أمر عكرمة أن يتكلم قال أتكلم أمام حبر الأمة. قال هذا شرف لك, لك لعلك اذا اخطأت لو لك وكقوله هدهدت كلمت امام رسولنا والنملة تكلمت امام رسولنا فانت لا تخاف لا تخاف من الاشياء الاشياء جامده لماذا تخاف منها فاذا إذا كنت تخاف تصبح انت الجاني اتيت سلاما وطاني اتيت في الصباح اتيت في الصباح هذا نقول فيه منصوب على ظرفي ولا لا في الصباح ها نقول في منصب على الظرفي ولا اتيت في الصباح ها لا ارفع صوتك قل لا طيب اتيت الصباح ماذا نقول في هنا منصوب على ماذا لماذا ها لماذا قلنا اتيت الصباح منصوب على الظرفيه لماذا إن الشرط. شرط أحسن الشرط موجود شنو هو الشرق تقدير فيه فلذلك لو سئلتم هل ينطبق هذا على ما سبق أتيت في الصباح وهل على أتيت الصباح الجواب لا أو أتيت صباحا الجواب لا لماذا لا ينطبق هذا على المثالين لانهما منصوبان على ماذا منصوبان على الضفية انsobani على الظرفية في اشكال طيب عندكم علمي من له المتن شو علمي المتن شو نشوف كلام المصنف هل في اشكال لأن اليوم لا نستطيع ندخل في الحال ظرف المكان يحتاج الى قليل من ماذا إلى قليل من التنبيهات كما فعلنا وان شاء الله سياتي غدا درس العقيده ثم بعد ذلك مباشره درس آخر فسنستمر يوميا إن شاء الله إلى أن نختم الاجرميه بقي معنا بعض الأبواب ونكون قد أتينا على متن ابن جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى ها؟ كإذا وفقنا للسفر نكون قد ختمنا باب أو ختمنا كتاب ابن آجروم أو متن ابن طيب قال المصنف رحمه الله ماذا قال؟ وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك والله تعالى اعلم واحكم وانا استسمح لأنني متعب جدا